شو تطوف شو تطوف كل هالملايين كل هالملايين طافت ضريحه طافت ضريحه ودمعتها بالعين ودمعتها بالعين راحت تزور وتوافي الدين مخاض من من دم الحسين من دم الحسين تزحف على الكف الثرى تد تروح شيعه على الكلفات ما تبخل بروح تزحف على الكف الثرى تد تروح شيعه على الكلفات ما تبخل بروح معبينه كذا معبينه تصرخ ما ننساك تصرخ ما ننساك ترت المنايا ترت المنايا تاخذنا وين الا ردنا في الجفن نلقاك مشتاق مش روح دلال ندمك للننهات ساكن وسط هالروح والقلب حضرات خالد مدل تاري تاريخ عباس ما موت ساكن وسط هالروح والقلب حضرات خالد عباسي ما دل تاريخ عباس بالعين صايم قابرك وليني نسحب ونواصل كن نعتنيني بالعين صايم بالعين قابرك وليني قابرك وليني كن أعطيني كن داي تجر بيني لا نعم العيون لا ما وفينا لا ما وفينا الخادم وظل لموت كل عمر خادم و ما ولا لا ماني نادم خادم ما ولا لا Kyllä, kun hän on täällä, niin hän on täällä. Käyvät koko Tule, tule, tule, tule, تتناقل الناس تتناقل الناس كل حرف من عباس ينقط في وجود بكل اصبع يمنا متربع الزود كل حرف من عباس ينقط في وجود بكل اصبع يمنا متربع الزود في خباب التفوق في خباب التفوق ريتان قاب ريتان قاب ذبحتني السيون تيب <تصفيق> بدمع همك عيونك تبكي ويال ساعه يا كل بدمع تبكي كل يبكي الناس كل الاخراج والهندسة الصوتية اقر الحجامي بصوت المنشد الحسيني حيدر الغابول الكلمات والألحان للشاعر الحسيني المبدع سجاد السعادي ونسألكم الدعاء